فقال الكافرون هذا شيء عجيب لم يكن سبب رفضهم توقعهم أن تكذب فهم يعرفون صدقك بل تعجبوا أن رسول منذر من جنسهم وليس من جنس الملائكة وقالوا من تعجبهم مجيء رسول من البشر إلينا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد أن نبعث إذا متنا وصرنا ترابا ذلك البعث ورجوع الحياة إلى أجسامنا بعدما بليت شيء مستبعد لا يمكن ان يقع قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ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 بل كذب هؤلاء المشركون بالقران لما جاءهم به الرسول فهم في امر مضطرب لا يثبتون على شيء بشانه ولما ذكر انكار المشركين للبعث ذكرهم بالادله على وقوعه فقال افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزينناها وما لها من فروج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 والارض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج والارض بسطناها صالحة للسكن عليها وألقينا فيها جبال ثوابت حتى لا تضطرب وأنبتنا فيها من كل صنف من النبات والشجر حسن المنظر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 بَارَكَ فَأَمْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ وَنَزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَا أَنْكِثِيرًا النَّفْعِ وَالْخَيْرِ فَأَمْبَتْنَا بِذَلِكَ الْمَاءِ بَسَاتِينَ وَأَمْبَتْنَا مَا تَحْصُدُونَهُ مِنْ حَبِّ الشَّعِيرِ وَغِيرِهِ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتِ الَّهَا طَلْعٌ نَظِيدٌ وأنبتنا به النخلة طوالا عاليات لها طلع متراكب بعضه فوق بعض رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتة كذلك الخروج أنبتنا ما أنبتنا من ذلك رزقا للعباد يأكلون منه وأحيينا به بلدة لا نبات فيها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 وعاد وفرعون واخوان لوط وكذبت عاد وفرعون وقوم لوط واصحاب الايكه وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد وكذب قوم شعيب اصحاب الايكه وقوم تبع ملك اليمن كل هؤلاء الأقوام كذبوا رسول الله الذين أرسلهم فتبت عليهم ما وعدهم الله من العذاب أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد أفعجزنا عن خلقكم أول مرة حتى نعجز عن بعثكم.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 وجاءت شدة الموت بالحق الذي مهرب منه ذلك ما كنت أيها الإنسان الغافل تتأخر عنه وتفر ونفق في الصور ذلك يوم الوعيد ونفخ الملك الموكل بالنفخ في القرن النفخة الثانية ذلك يوم القيامة يوم الوعيد للكفار والعصات بالعذاب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 الذي جعل مع الله إلها اخر فالقياه في العذاب الشديد الذي جعل مع الله معبودا اخر يشركه معه في العباده فالقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما اطغيته ولكن كان في ضلال بعيد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 وقربت الجنة للمتقين لربهم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه فشاهدوا ما فيها من النعيم غير بعيد منهم هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ ويقال لهم هذا ما وعدكم الله لكل رجاع إلى ربه بالتوبة حافظ لما ألزمه ربه به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 ومنه رؤيه الله سبحانه وكم اهلكنا قبلهم من قرن هم اشد منهم بطشا فنقضوا في البلاد, فنقضوا في البلاد هل من محيص هو ما اكثر الامم التي اهلكناها قبل هؤلاء المشركين المكذبين من اهل مكه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 ومن الليل فسبحه وأدبار السجود ومن الليل فصل له وسبحه بعد الصلوات واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب واستمع أيها الرسول يوم ينادي الملك الموكل بالنفخ في الصور النفخة الثانية من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج يوم يسمع الخلائق الصيحة البعث بالحق الذي لم يتفيه ذلك اليوم الذي يسمعونها فيه هو يوم خروج الأموات من قبورهم للحساب والجزاء إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير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 وانما انت مبلغ ما امرك الله بتبليغه فذكر بالقران من يخاف وعيدي للكافرين والعصاه لان الخائف هو الذي يتعظ ويتذكر اذا ذكر